والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقضُوا إِلَيَّ وَلَا تُضِرُّون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 أمَّ بَعثْناَ مِن بَعْدِهِم مُسَوَهَا رونَ إِلَ فِي الرعونَ وَمَلَائِهِ بِآياتَِا فَستَكْبَو وَكَانوا قَوْمًَا مجرمين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 وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السح إن الله سيبطله إن الله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 فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وأوحينا إلى موسى وأكيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فَلَا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال ام 119. وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 110. آل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَوَاضِعَ وَأَصْدَقْ قُرًى وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلَ رَبُّكَ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا 117. فما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 118. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَقُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءِنْ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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 وَمَا كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنَ الدِّينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل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 كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَآنِ السستغْْ بِرُورَّكُمْ تُمَّ تُوبُ إلَيْهِ يُومَتِعكُمَّ تَعًَا حَسَنًا إلَى أَجَل مّ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كبير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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما وَمَا وما يعلنون إنه عليم بذات